وَخَلَقَ كُ شَ إ فَقَّرَهُ تَقديرَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آالِهَةَ ل يَخْلقُونَ شيءَيْ أَ وَهُم يُخْلَقونَ وَلَا يَمكُونَ لِأَنفُسِهِم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 عليه قوم مناخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 فَيَكُونُ مَعَهُ نذيرٌ نُيُنقَا الىه كنز او ينقا الىه كنز نو تكون لهم جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك النبي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلَ ذَلِكَ خَيْرُ لَمْجًا نُخُن قِنْدُ الَّتِي أُعِدَّ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا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 فقد كذبوكم بما تقولون فَمَا يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان <تصبر> ربك بصيرًا وقال الذين لا يرجون لقاء لولا علينا الملائكة أو للا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين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 ويوم يعظ الظالم على يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني, ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني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 ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ما أولئك شرٌ ما كانوا وأظنوا سبيلا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 وما كذبوا الرسل أورقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له لمثال كُلًا تَبَرُنَا تَدْبِيرًا وَلَقَدْ تَوْعَلًا الْقَرْيَةَ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا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 أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعَقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَلَنْ عَامِبًا هُمُ أَظَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلْ وَلَوْ شَاءَ لَجَعْلَهُ ساكناً.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 وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا نُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا فُخُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا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 وَإِذاَا قِيلَ لَهُ مُسْجدُ للِ الرَّحْمَانِ قالَاُوا وَمَغْ الرَّحمَان أَنَسجدُ لِمَا تَمُرونَ وَزَادَهُم نُفُور تَبَرَكَ الذي جَعَلَ فِي السَّم إِبُرجَو وَجَعَلَ فِيهَا سِاجَو وَقَمَرَ مُنير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 ومن يفعل ذلك يلقى أثى من يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 119. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما